انت فرحاني واستشهادك حسنان انت فرحه دمعه انت انت فرحه دمعه انت انت الفرحه وانت الدمعه يا حسين بس انت اللي بهايل في تجمع بين nulikaa wewe nta nصر اسمك هجروش انت النصر بغير جيوش اسمك هجروش انت, انت فرحة دمعه حسنان في ميلاد الفرحان واستشاله حسنان انت فرحه دمعه انت انت فرحه دمعه انت مبروك الدنيا بهطل لو مبروك الجايه يا مالك روح وفي يدك تكل الملكيه من اجلك يرخص كل غالي وترخص الداين يا الحبك مقياس مضر بنب كل اطيان فمتجمع شعوب وانت الوحده الاسلاميه وانت العروبه راياتك في كل العالم صارت منصور حربك حربي وشلمك سلمي هذا الراجل وب انت الراجل المرفوعه وانت الثوره المشروعه انت الراجل المرفوعه وانت الثوره المشروعه كميلون ديال الحريه وغصن الزيتون وتشهدكميلون ديال التور لا ما بدون انت سلاح حل واجه بكل طالب وملعون ما حد ينزع منك سلاحك وش بيكون الكون انت رموز الحريه والاهيوج الشعبيه انت رموز الحريه والاهيوج الشعبيه انت فرحه دمعه انت رح دمعه انت <تصفيق> مثل لك في كل العروق انت الفرحه وانت البهجه حبل الله الممدود وانت الدرع وانت الخنجر لو طق البارد وانت الشبر اللي ادافع بيها على الحدود انت حتوف الجلادين كاشف امر النصافين انت حتو في الجلادين كاشف امر النصافين